بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ویبشر المؤمنين الذین يعملون الصالحات ان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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأغوا إلى الكهف يُشْرِقُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْكَ فِي ظِلِّ كَهْفٍ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيات الله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 لَ بِال الطَّلَعت عَلَم لََّيتَ مِنهُم فِ رَارَ وَلَمُ لِتَمِنهُم رحْبَاء وَكَذَلِكَ بَاسْنهُم لِيتَسَلُوا بَيْنَهُم قالَالَ قَاائِلُم مِنْهُمْكَمْ لَ بِسْتُمْ قالوا لَ بِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعضَيَومم قالوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُوا بِمَا لَ فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف فلا يشعرن نبيكم احدا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 إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِ قَالُوا الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِنَا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ضايرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت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 وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ الْمُهْلِيَ شَوِيَّ الْوُجُوهِ بِالسَّخَرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا وَلَائِكَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا من سنة دُس وَإتَبَاقِ متَّكينَ فيِيهَا على الأرائِك نِعمَ الثَّوابُ وَحَسُونَة متَفَقَا وَضْربُ لََّ ثَلَجُ لَْ جَعللنا لِحَد مَا جََّتَْن مِنْ أَعنَابِ وَحَفَفْنَا غُماَا بَِخْل وَجعلنا بَنَوماَا زَرع كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلًا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَامِرُهُ أَنَا أَكْفَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا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 روحو لگی سما کر شری کو ربی دہ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 وَأُحِيطَ بِثَمَرِي فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَادًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضداً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 وَمَا مَنَعَ عَنَّا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِنَّا إِنَّا تَأْتِي يَوْمُ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ومنذرين. ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروه زوا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت يدا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 قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إن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 حتى اِذَا ذَابَ نَغَمَ طَلَعَ الشَّمْسُ وَجَدَتْهُ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا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 وَكَانَ وَعدْدُ رَبّ حََّّ وَتََكنَا بَعْضَوم يَوْومَيذِ يَمُوجُ فيِي بَعْض وَنُ فيِي خَف الصُور فَجَمَعنَاهُ جَمى وَعرَّنَا جََّم يَومَيذِ للِكَافِرينَ عرضا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 نما لا اله الا هو واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا